بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وغلج زفهدر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في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 جَعَلْنَاهُمْ وَلَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا داب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقلن الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقلن الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا Keda liika jumbrilumba, homme iesa, homme iahty, homme iesa, homme iahty, homme iahty, homme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 بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منسرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن تقوى وأهل المغفرة